أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عن سينطاف كذلك يوحي إليك وإلى من قبلك الله العزيز الحكيم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 اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر امم القرى لتنذر امم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه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 الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 125. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب 126. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ وَمِنْ أَنعَامِكُمْ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إنه بكل شيء عليم شَرَحْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّاهُ نُوحٌ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعيسى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 بَيْنَهُم وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَلِذٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ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 وجيب لهم حجتهم حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان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 وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَّشْرَعُوا لَهُمْ مِّنَ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ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 109. وما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 110. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزئ له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشع الله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 وَاَسْجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ أَلَمْ يَبْسُطِ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَوْلَا كُنُّوا يَنزِل وَلَكِن يُنَزِّل بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ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 وَأَنَّ عَصَابَتَكُم مِّن نَّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 ما اوتيتم من شيء فمتع فمتع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى للذين امنوا والذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون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 صابا البغي هم ينتصرون وجزا اسيئه سيئه مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولا كَمَا عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ كَمَا عَلَيْهِمْ مِن سَبِيل إِنَّ السَّبِيلَ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَغُونُ فِي الْأَرْضِ وَيَغُونُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أولئك لهم عذاب أليم ولمن صَبَرَ وَغَفَرَ ان ذلِكَ لَمِن عَزْمِ الْأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِن بَعْدِهِ وَتَرَ الضَّالِّينَ لَن نَّرَى الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سبيل وَتَرٰوْنَهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خَاشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ خَافِيْ ۗ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا أنفسهم وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْخَاسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا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 سَبِيلِ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ من قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ إِذَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إن عليك إلا البلاء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 يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ مِنَّا ثَنًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يَجْعَلُهُم ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدير